الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباهنا ولا حربنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ماتوا بحثنا قل هل علبكم من علمكم